وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتكون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم رُبَّ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ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 وَيَقولُونَ لَلاءُزِ عَلَيْه آيَةُم مِ الرَبِّ فَقُل إِ مَ الْغَيْبُ للِلهِذًا تَظِرُ إِّ مَكُم مِنَ الْمُن تَغِرين وَإذاَا أَذَقُنََّ سَرَحْمَةً مِ بَعِضَ اللَّ أَمَ السَّتُمْ إذَا لَهُم مَكُرُم فِي آياتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَىٰ بِمَكْرٍ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَجَرَيْنَا بِهِم مَرَّحُوا بِهَا جَاءَتْ رِيحٌ عاصفٌ جَاءَتْ رِيحٌ عاصفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَاعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ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 إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض جخرفها وزينت وظن أهلها أن نَحْنُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي من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 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَيَزَيَّنَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن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 وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرِ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَبِالْحَقِّ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَسَيَغِيبُ عَنكُمْ فَمَن يَشَأْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَن يَشَأْ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 ان الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولاكن الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَتْفَعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بالقسط وهم لا يبنون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله لكل امه اجل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 تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَهُ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَظِلَّةِ افْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرَّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَى عَذَابَهُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنْ نا لا يعلمون هو يحيي ويميت واليه ترجعون يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه وهدى ورحمه للمؤمنين قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَأَجْعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَبَنَى لَكُمْ أَم عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِمْ وَمَا تَتَذَمُّ مِنْهُمْ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودا إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْذُبُ عَذَابَ الرَّبِّكُمْ مِمَّنْ إِفْقَانِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ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 وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون لَكُمُ الذي جعل فِيهِ الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا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 إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتد عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فَأبِمِوا أَمرَكُمْ وَشرَكَ أَكُْ ثمَُّ لاَا يَكُْ أَمُكُمْ عَلَيكُم غَُّةًَ ثمَُّ فُضُ إلََ وَلكُم ظِرُول فَإِن تَوََّتُم فَمَا سَألتُكُم مِن أَجرٍ إن أَجرِيي إِللاا علىى الله وَمِرْتُ أننْ أَكُونَ مِنَ المُسلْلِمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرطنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات تَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَقْضِي عَلَى قُنُودِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ ذَعَتْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ مَاذَا أَقُمَّ سِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قالوا اذيتنا لتلفتنا مما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكم بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم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 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ حَقًّا لَّمَّا يَخْفَىٰ ثَمَّ آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذَرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَطْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 وَأَوْ حَنَ إِلَ مُسَ وَأَخِيهِ أَتَبَ وَآالِقَوْمِكُمَا بِمِصرَبُ يتَ وَذِعَُهُُ يوتَكُْ قِضِلَةَم وَأَقِيمُ الصَّلََا وَبَشِّر الْمُؤمنِنين وَقَالَمُ سَ رَبّنَا إِكَ آتَتَ فِعَوْنَ وَمَن أَهُ زينََةَم وَأَمولًَا فِي الحياتةِ الُّنْييا رَبَّن لضِلُّعًَا سَبكَ رَبَّّ نَقُ مِس عَى أَموَالِهِم وَشْتُد عَ قُلُ بِهِم فَلَا يُؤمنِن حتىَ يَرَو الْعَذَابَ الألم قلَ قَدِ أجهبَ الدَّوَتُكُمَا فَستَكمَا ق قَذ أُجبَ الدَّوَتُكُمَا فَستَقمَا غل تَتَّذِعم سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إِذَا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل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 وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد ذوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم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 فَاحْقُمْ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْقَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَهَا جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ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 قُلْ انظُرُوا مَا لَكُم فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ أَنذُرَ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مَثَلَ أَيَّامِ النَّبِيِّينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَتَنَظَّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رابد لفضي يصيب به من يشاء من عبابه وهو الغفور الرحيم قل يا أيها وَالنَّاسُ خَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اِهْتَبَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَقْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَعَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ